بسم الله الرحمن الرحيم ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ بَلَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هذا شَيْءٌ عَجِيبٌ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا لا تَرَى بَل ذَانِكَ رَجُلٌ بَعِيدٌ قَد عَلِمْنَا مَا تَنقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيرٍ أَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا أَرْوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا ثبتنا فيها من كل زوج بهيد تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء بَلْ حَصِيدًا وَالنَّخْلُ بَاسِقَاتٌ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كذلك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 اِذ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدًا مَا يَنطِقُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائك وشهيد لقد كنت في غفلة فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديدا وقال قرينه هذا ما لدي عتيد في جهنم كل كفار عميد منع للخير معتد مريب الذي دعا مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرين الرحيم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 هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين وير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب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 في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لبوبا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 كال قريبًا يَومَا يَتسمونَ الصَّحَةَ بِالحَّ ذَكَ يَوم, يوم خُرودًا إَِّا نَحنُ نُحينُم إ نَحن نُح يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وَمَا أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعير